قُلأَلَ جينكُم بِأَهدَ مِمَّ وَجَدتُمُ عَلَيهِ أَبَاءكُم قلوا إِ بِمَا أُررسِْلتُمُ بِهِ كَافِرُون فَ تَقُمن مِنهُ م فَظُر كََ كَانَ عَاقبَة الْمُكَذذّبين.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 بلَلْمََّعَتُهَا أُولاء وَأَبَ أَهُ حتىََّ جَ أَهُمُ الحَقُّ وَرسُول مُبين وَلََّ جَأَهُمُ الحَقُّ قولوا هذا صِحْرُون وَإَِّ بِهِ كَافِرُون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نَحْنُ قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوته موسقفا من فضة ومعارج, ومعارج عليها يظهرون